اللہ الحمد للہ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 إنها بال في الصحف الأولى صحف إبراهيم ونوسى الله أكبر أمع الله لمن حمده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 دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر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 الله الصامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر سمع الله لمن حميده سبحان الله ذو الجلال والإكرام الجبار الذي لا يرام والعز الذي لا يضام القيوم الذي لا ينام له الأسماء العظام والأفعال الكرام والمواجه هيول جسام والافضال والانعام والضياء والله علام الىنا الىنا يا من عليك يتوكل المتوكلون واليك يلجؤ خائفون وبكرمك وجميل عوائدك يتعلق الراجون ولواسع عطائك وجليل فضلك تبسط الايادي ويسوى يسأل السائلون ويسأل السائلون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 ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 لا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا دينانا واغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في أرزاقنا اللهم قلعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف على كل غائبة منا بخير إلهنا إلهنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك من خير ما أعطيتنا ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عندك بني سننا وانقطاع عمرنا إلهنا إلهنا أنت المأمول لأحسن الخلف وبيدك العوض عما تلف الآمال مصروفة إليك ورزقنا كله بيديك ورزقنا كله اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عم سواك غينا اللهم إنا نعوذ بك أن نفتقر في غناك أو أن نضل في هدى عزك او نظام في سلطانك او نضهدى الامر اليك اللهم امح عنا الاوزار اللهم امح عنا الاوزار وارزقنا وارزقنا عيشه الابرار واصرف عندنا بوائق الأشرار واعتق رقابنا ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأرحامنا وكل من له حق أو معروف على لينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم, قيوم حرم هذه الجموع على النار اللهم انا نسالك لهذه الوجوه المتوضئه لهذه الوجوه الطاهرة أقبلت إليك ورفعت أكف الضراعة إليك يا حيو يا قيوم نسالك للرجال والنساء اشيبنا وشبابنا لكل من حضر معنا اللهم حر على جهنم ان تمسع شعرا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفدر الأكبر اللهم يا حي يا قيوم لا أضعف منا لا أقل منا لا أغلب منا فنسألك اللهم أن تعامينا بجودك بكرمك بلطفك برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لك الحمد لك الحمد لك الحمد أن شفيت ولي أمرناك اللهم من عليه بواسع شفائك اللهم إن كان للعافية لباس اللهم ألبسه إياه اللهم ألبسه إياه اللهم ألبسه إياه اللهم انطف به اللهم انطف به, به اللهم تحنن عليه تحنن عليه برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اللہ اکدر اللہ love.